اشرف اسم فاعل فعلان بعلونا موسوعه ا ل ن ا ب ل ي ن ف ع ل و م الاسلاميه ة